سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمْ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغيب لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض وَلَا رطب وَلَا يابس ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفك بالليل ويعلم ما جرحته بالنهار ثم يبعثكم ثم فِيهِ فيه ليقضى أجل مسما ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم ما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتوا رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق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 بِنَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ فَتُمَنَّتُمْ تَشْركون قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنَ التَّوْقِ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل عليكم بوكيل لكل نبأ مستقرون سوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يصيئك الشيطان فلا تقعد بعد مع القوم الظالمين وَمَا على الذين يَتَّقُونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ قَوْلُهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وغرتهم الحياة الدنيا وذكر بني آدم بسلا نفسه بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله وليه ولا شفيع وإن تعد الكل عدل لا يؤخذ منها أولا الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ي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 أولهُ الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير الله اكبر